نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون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 والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهضعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا فَلَقُناَاهُم مِمَّا يَعلممون فَلَا أُقُسوا بِرَبِّمَشِقِ وَالْمَغالِبٍَِّا لَ قَادِرون على أَُّ بَدِّلَ خَيْيرًا مِنهُ وَم نَحْنُ بِمَسْبوقين كَذَرْهُم يَخوبُ وَيَلابُ حتىََّ يُولاقُ يَومَهُ الذي يُعَون يوم يخرجون من الأجباد فراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون